30. Cüz Nebe Suresi Sayfa 583 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوقَكُمْ سَبْعًا شِذَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَسَجَّجْنَا لَهُ نُخْرِجُ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا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 124. طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا 125. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا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 Fman sha atkâl ila Rabbîm aba. İna andr nakkum alaba kâriba. Yüma yanârul maru ma kâdmet yada hu. Ve yâ kulul kafir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 قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لم ردود في الحافره أذا كنا عظاما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 فَقُلْ Fakul halka ila anta zeka wa ahdiyaka ila rabbka fetehshya 112. Fakul halka ila yata al kubraa fekedb wa acaa thumma adbar yasyaa fa kudhuhullah nka la alakhirati wa alaula in fi zallik nayibrat li min yuxsha aen tum ashdu khalqa amis sama banaha rfa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 İnna ayn tamuzr men yixsha ha, kân hüm yom iron ha, lâm yelbethu illa aşiye âw zupaha. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يزكى أو يَذَّكَّرُ أَوْ يَتَذَكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنْ اسْتَوَنَا فأنت لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَن لَّا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ Fi صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام باره قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه من نطفه قَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كلا لما يقض ما أمره فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَضْنَ الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَثْنَا فِيهَا حَبًّا وَعنَ بَمْبَضبَوْ وَزَيتُ نَوْ وَحَدَائِقَ وَحَدَ إِقَوْ البَوْ وَفَكِهَتَ وَأَبَّ مَتَ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّقَ Yöme yefrul maru'ul ahihi ve ummehi ve abihi ve sahibetihi ve banihi, bklle mriim minhum yöme eziin şeniyonih, ووجوه يومئذ عليها وبرة ترهقها قت ر هؤلاء هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعيرة وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Fala üksemül künnes el Jawar el künnes ve Laili eza as as ve Cübhi eza tenefes. İnnehu laqoul وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنيد وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إلا إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تترت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت ya eyyüha الإنسان ما ورك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك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 يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا غَابِرُونَ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Aleyhun olaik anhum abgusun el Yom el Gzimi Yom yikumun nasul Rabb el Alamin Kala inn ketab el Fudjar el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 ran على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ إلا محجوبون ثم إنهم لا صالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به كلا إن كتاب الأبرار لفي عليل وما أدراك ما عليل كتاب مرقوم يشهده المقربون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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَّا وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظٌ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ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 يا eyyüha الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا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 الذي له ملك السماء وال earth وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ''İn الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ''ذلك الفوز الكبير ''İn بطش ربك لشديد ''İnه هو يبدئ ويعيد''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 Balhü ve Kur'anum mejidün fi lohim mahkum. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim وَمَا al-ı Sıma ve al-ı Tariq ve ma adrak ma فَلْيَنْذُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ Yüme tablasarair, fma lehu min kuveti, ve la nasir. Ve semat zatir rjg, ve al-ard zatir cdg. Innu leqolu fasl,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 leysel hem tağam illa min zirriyil la yüsmen ve la yunim min jourg ajuhuy yeme ıdizin naimetli səyha raziye fi cennetin عين جارية. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف قلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت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 فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ ربي أهاناً Kel babla tekrimon al yetim ve la tahabbun ala الطعامi miskin ve tekulun at teras aklanlama ve tehibun al و جاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له يقول يا ليتني قدمت لحياتي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 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتْ عقبة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ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 Alayhim nair mukcedeh. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve Şems ve vuhaha ve Kâmer eza telaha ve Nihari eza jellaha ve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 ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا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 إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى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 Alem yijd kyetimen faawa ve wajdak vallam fahada ve wajdak ailem fauna. ve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 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم İ ora Bmi Rabbi keelle kalku Halal in seeminâ bu E var rabbi bu keekramledi halme bir kalemlle el in seemelem yaâlem Kelelle in el in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 Kelal, illa miyathil nesf am bin nasiyet nasiyet kalıb etin, xatıa, fal yedgul nadiyehu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 فنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار الأنهار قال فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الإنسان ما لها يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ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 Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve al subhan. fal وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَايَعْلَمُ إِذَا بُعْسَرَ مَا فِي القبور وحُصَّ لَمَا فِي الصُّدُور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يومئذ لخبير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 لا ترون الجحيم ثم لا ترونه عيم اليقين ثم لا تسألن عن النعيم Allahu Akbar. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve al-Asr. İnnal-İnsan l-fī İlla lālādin amanu, amelussalihat ve towasu bil-hak ve towasu bil-sabr. Allahu بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قريش الا فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم Kitabı la fi kudelılıttiqin, kılın yemin olun bil و بالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك